تفضل الى شيخ لي نبدأ درسنا. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه، نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وآثام أعمالنا، نحمد الله هو مخلصه ونطلب أن تجير له اليوم الصباح. الحمد لله إله لله، الحمد لله نعوذ بعذور رسوله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم. ولا شك أن الإنسان يعني سعيد بحضوره إليكم وكونكم تسمعون صحيح البخاري وأسمعكم هذا يعني فضل إلهي لأن المسافة بعيدة جدا بيننا وبينكم لكن الله سبحانه وتعالى يسخر ولأن الأرض والسماء ومن فيهن ملك لله سبحانه وتعالى يتصره فيهن كما يشاء وهذه نعم الله سبحانه وتعالى العباد ونعمه كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تغصوها أعظم نعم الله علينا أن جعلنا من أهل الإسلام هذه أعظم نعمة وميزنا بهذا العقل والحمد لله رب العالمين ثم بعد الإسلام وهذا العقل أن سخرنا وسخر لنا هذا الحديث وهذه السنة على وجه خصوص صحيح الإمام البخاري رحمه الله وكما سلف أن قلت أنه أصح كتاب صنف صنف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نعمة من نعم الله المليار ونصف المليار من المسلمين ربما يكون يعني فيهم الكم الهائل الكبير لم يمسكوا بمصحف وبالتالي ربما لا يعرفون البخاري أو لا يقرؤون أو لا يسمعون حتى بنسخ البخاري ولذلك يعني حق لنا أن نفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وأن نسأله المزيد من الفضل والإحسان والمعروف وأن يفتح أذهاننا حتى تستوعب ما أراده الله سبحانه وتعالى وما وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم من دين وكذلك بيّنه العلماء حتى يرسخ في أثاننا أسأل الله ذلك لي ولكم صلى الله وسلم على أبينا محمد آله صلى الله عليه وسلم ونفتدي إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام العلامة أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي البردزبة حدثنا الحسن بن صباع. قال حدثنا. قال حدثنا الحسن بن صباع سمع جعفر بن عون. قال إنهم سمعوا. لابد من أنه. نعم. قال الإمام البخاري حدثنا الحسن بن صباع أنه سمع جعفر بن عون. قال حدثنا أبو العمايس. قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له.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 هذا الحديث لعله يعني ظاهر وواضح في تمام وكمال الشريعة بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفة في حجة الوداع ونزلت هذه الآية الخاتمة المبينة أن الدين قد اكتمل وقال مالك رحمه الله ما لم يكن يوم إذن دينا ولن يكون اليوم دينا. يعني أي دين لم يكن في عهد النبي صل الله عليه وسلم مهما زينه الناس فلن يكون دينا عند الله سبحانه وتعالى. واليهود يحبون دائما المظاهر يعني لا يعرفون المضمون. التي هي بمعنى العمل من غير شهرة ولذلك قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعني آية في كتابكم لو نزلت علينا يعني تقرؤونها لو علينا معشى يهودي نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وسيأتي هذا الحديث في كتاب التفسير بمناسبة اليوم اليوم أكمدت لكم دينكم وكذلك تأتي في كتاب المغازي ما علاقة بالمغازي المغازي ذكرنا البارحة لو تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام البخاري في آخر كتاب المغازي دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ولذلك. بكمال المغازي اكتملت الشريعة وبالتالي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولحق بلفيق الأعلى وكذلك يعني ريما البخاري كأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات غازيا في سبيل الله أليس هو قد مات في المدينة السم الذي ابلوا في خيبر هو بنفسه يقول يعني في سكرات الموت لا أزال اجد يعني اسم خيبر في ابهر هذا وهذا اوال انقطاع ابهر ما يزال الاسم كان موجودا وكان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم موجودا إلى تلك اللحظة بعد سنين ليتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميع معاني أهل الإسلام كونه نبيا ورسولا وإماما وقائدا وقدوة وهو المفتي وهو الذي يسير الجيوش وكذا وكذا وكذا وإمام الصلاة وكذلك يكون يعني من أهل الجهاد صلى الله عليه وسلم هذه هي المناسبة التي جعلت البخاري يذكر هذا في كتاب المغازي وهذه الآية نزلت في يوم الجمعة الجمعة أفضل أيام الله عند أهل الإسلام وفيه ساعة يعني لا يصادفها مؤمن إلا استجيب له كما جاء في صعيم السلم وفيها خلق آدم عليه السلام وفيها الساعة ولذلك لها مزايا كثيرة الجمعة ولذلك من مزايا هذه الجمعة كون هذه الآية نزلت في الجمعة نعم قال imam البخاري باب الزكاه من الاسلام وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم قال الامام البخاري حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن عبه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول Jaya rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Min ahli naj Thairan rasi Nasma'u dawiya sawtihi Wala nafqahu Wala nafqahu ma yaqulu hatta dana Fa'idha huwa yas'alu anil islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Khamsu salawatin fil yaumi wal layla Faqal Hal alayya ghayruha Qala la Illa anta tawwa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wasiyamu ramadhan قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوى. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوى. قال فأذبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق؟ لا باو الزكاة من الإسلام. وقوله الآية ودين القيمة دين القيمة هو دين الإسلام والقيمة المستقيمة ومنه قوله تعالى أمة قائمة قائمة أي مستقيمة فدين قيمة هو دين الإسلام يعني الدين المستقيم وإنك على صراط مستقيم صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم ونحن كل يوم في خمس صلاوات نسأل الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين سبقون على هذا الطريق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هذا هو دين القيمة دين الإسلام ودين الإسلام في كثير من آيات القرآن تقرن الصلاة والزكاء مع الشهادة الإسلام كما مر علينا البارحة وهذا الحديث حديث طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة فيه هذا الأعراب الذي جاء من جهة نجد نجد المعلومة في الحجاز سأل عن الإسلام سأل عن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الصلاوات لم يكن له الشهادة لأن الرجل كان مسلما الرجل كان من أهل الإسلام من أهل الإسلام في بعض المرات حتى ولو كان من أهل الإسلام ربما يذكر الشهادة مرة أخرى كما ياتي في حديث وابد عبد القيس مع أن وابد عبد القيس من المسلمين الأوائل. ففي كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يكتبي بأن يبين الشرايع الشرايع يعني الشهادة أو العقيدة كأنها معلومة لهذا الشخص أو هؤلاء الجماعة الذين جاءوا من تلك الجهة أو البلد أو المكان والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث قال أفلح إن صدق لأنه والله قال لا والله لا أزيد ولا أنفس فأنا سأبعل هذه الفرائض من غير زيادة ومن غير نقصان فقال أفلح إن صدق في رواية بصحيح المسلم أفلح وعبيه أراد بعض الناس أن يصحفوها أبلحوا أبوه هذا ليس بصحيح أبوه لم يكن معه وربما كان أبوه قد هلك من قبل في الجاهلية فهذا من التصحيف كما ذكره العلماء أبلحوا أبيه وجهه العلماء إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن الحلف بالآباء أو بغير الله لم يكن محرما أو ممنوعا أو أن هذا يجري على لسان العرب من غير ما قصد أو تعظيم أو ما شابه ذلك لكن الأول أولى وإن كان بعض العلماء استنكره كيف يعني يكونوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم مثل هذه الأشياء كثير من الأشياء ما علمها إلا فيما بعد هذا ليس بمستغرب بل هو ربما كان الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم قال الإمام البخاري باب اتباع الجنائز من الإيمان Al-Imam Al-Bukhari Haddatana Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi Haddatana Rauh Haddatana Awf Anil Hasan wa Muhammad An Nabi Hurairah An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man ittaba'a janazata muslimin Imanan wahtisaban Wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha Wa yufraga min dafnaha Fa innahu yarji'u minal ajri Biqiratain Kullu qiratin mitl uhudin Wa man salla alaiha ثم رجع قبل أن تلفنا فإنه يرجع بقيرات تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو نعم باب تعالى الجناز الإيمان لعلكم تذكرون الحديث الذي مر علينا في أول كتاب الإيمان بعد آية البر ليس البر حديث الإيمان بضعاً وستونة شعبة هذه هي الشعب يذكرها البخاري رحمه الله تعالى واحدةً واحدة الصلاة الصوم الزكاة الجنائف ليلة القدر الجهاد بسبيل الله هذه هي الشعب الإيمان يكتمل الإيمان بهذه الشعب ثم فائدة إسنادية الحسن البصري ومحمد بن سيرين محمد بن سيرين باتفاق أهل العلم يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه الحسن البصري يعني شبه اتفاق بخلاف يسير أنه يروي عن أبي هريرة لكن الراجح لا رواية للحسن البصري عن أبي هريرة ولذلك قرنه البخاري مع ابن سيرين إذا كان ابن عن ابو هريرة فيكون منقطعا حتى ولو قال حدثنا أو أخبرنا أو عل ولا سيما وأن الحسن البصري رحمه الله وهو من أفاضل هذه الأمة إلا أنه كان رجلاً مدلساً هذا لا يضره مع صلاحه وولايته وحديث الناس عنه في الفضل والعلم والمعرفة والتقوى والورع والجهاد وقولة الحق مع هذا مجلس تدريس هذا شيء آخر فلذلك لا رواية له عن أبي هريرة ولذلك قرنه وهذه عادة الإمام البخاري الأشياء التي مثل هذه ينتبه لها سيمر علينا يقرن مروان ابن الحكم بالمزور ابن مخرمة المزور ابن مخرمة روى كثيرا عن النبي سلم وصحابي باتفاق اهل العلم واهل التاريخ واهل السير واهل الحديث إلا أن مروان ابن الحكم فيه خلاف طويل فيه خلاف طويل وخلاصة القول كما ذكر الحافظ في التقريب التهذيب أنه ليس مدفوعاً عن الرؤية رأى, رأى النبي عليه الصلاة والسلام تكفيه رأاه وهو صغير من خمسة أو ست سنوات أو ما شابه ذلك هذا هو الراجح ولذلك يقرنه البخاري بالمسور بن مخرمان حتى لا يعترض على البخاري لأن رواية المسور وقعت البخاري عن أشياخه ورواية مروان كذلك رواية سيرين هذه كثيرة في البخاري كذلك وقعت له بعض الروايات عن الحسن عن أشياخه ولذلك يعني تفنن بحيث قرنه مع ابن سيرين حتى لا يعترض على الشيخ وهكذا واتباع جناز الإيمان لأنه حق من حقوق هذا الميت حق من حقوق هذا الميت في الحديث الذي راه مسلم وجود رواه البخاري وجود التفقاء عليه حق المسلم على المسلم خمس أو ست فمنها إذا ماذا فاتبع فاتبعه, فاتبعه فاتباع الجنازة من الإيمان حق من حقوق المسلم نعم قال الإمام البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عندك يحب يحبط؟ من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي ملاك أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عز وجل ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا هو الباب يعني لعلنا ذكرناه وقلنا يأتي علينا وهذا من أعظم الأبواب الإنسان يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وسيأتي الحديث أن نتلاحى رجلان عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليخبر بساعة ساعة ليلة القدر ولما تلاح فلان وفلان رفعت نيلة القدر بسبب التلاح ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم كان شوما على الأمة حيث رفعت نيلة القدر أنا أسأل وأتساءل ما رأيكم او ما بالكم في من يرد السنة اذا كان من يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه ان يحبط عمله من لا يعمل بالسنة او يرد السنة او لا وزن لها عنده او لا اعتبار لها عنده ما حكمه سبحان الله نعم. بعدهم يعني الكفر. أي نعم أنا تساهل أترك هذا التساؤل وبعد ذلك كل إنسان يدرك. فلذلك ربع الصوت لا يجوز عند النبي صلى الله عليه وسلم. رد الحكم أو السنة هذا أمره أمر عظيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وفيها خلاف كما ذكر الشيخ فلكن يخشى على ممكن هذه السنة أو رد أو الذي يرد هذه السنة إذا أنكر السنة يغفر إلا أن يكون متأولاً بحيث أن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال أبو عمر بن عبد البر في فضل العلم او ان هذا الحديث بنظره منسوخ يعني هو من اهل النظر من اهل العلم من اهل الفضل من اهل الصلاح لكن اذا رد الحديث من غير سبب هذا صاحب الهوى افضل منه فلذلك لا بد ان ننتبه لذلك ولذلك السلف كانوا يخافون على أنفسهم النفاق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان هذه رواية خلاف رواية التقاتل وكل واحد يعرض نفسه على الكتاب والسنة كما ذكر ابن أبي مليكة ما عرضت قولي على عملي من خلال الكتاب والسنة إلا أخذيت أن أكون مكذباً أو مكذباً يعني إذا رأى الناس قالوا هذا الكذب أو أنا في قرارة نفسي أشعر بأنني كذاب الناس يرونه كذباً وهو يرى في نفسه لأنها ضبطت بالضبطين مكذباً ومكذباً و لا أحد من الصحابة يقول أن إيمانه كإيمان جبريل أو من لا أحد كثير يعني الناس الآن يقولوا والله نحن مسلمين ومؤمنين ونحن على الجادة وعلى الصراط وما شابها ذلك فهذه إشكالية لأن الإنسان لا بد أن يحذر صحيح إنه هو مسلم وداخل في دائرة الإيمان وما شابه ذلك لكنه ينبغي له أن يحذر أن يخاف تمر علينا الحديث الكثير يعني تبه المتواترة لا يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله يا رسول الله قال ولا أنا وأشر إلى يعني بوصبعه إلى رأسه ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل يعني أشار إلى نفسه ويمر علينا في الجنائز وبالاتصام وبغير ما كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون وكان عند أم العلاء فقالت لقد شهدت أن الله قد أكرمك يا عثمان قال من أدرك أن الله قد أكرمه وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم أو وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به هذه روايات بعض الناس لا تحل لهم هذه الروايات لا يقبلونها وربما يعتبرون ان البخاري او مسلم ربما اخطى لكن في القرآن قل ما كنت بدعم من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وان كان جاءت ايات بيّنت ان النبي صلى الله عليه سلم ان الله قد عصمه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن المؤمن الحق حتى لو أن الله قال له قد غفرت غفرت لك ويخف من أوائل الأدعية الموجودة في الصحيحين من رواية من موسى وغيره وهذا ليس في صلاة الجماعة وإنما في صلاة الليل غالباً إنسان يكون بينه وبين ربه جل وعلا فسمعه أبا موسى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته صلاة الليل يقول اللهم اغفر لي خطأي وخطاياي وخطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وجهلي وكل ذلك عندي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا إذا الإنسان نظر إلى مقام العبودية ونظر إلى الإله الأكبر الأعظم الأجل فيرى نفسه أنه أجهل الجاهلين مهما كان عظيما أو جليلا أو كبيرا أو أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر المقام مقام عبودية فالعبودية المحضة تجعل من الإنسان أن لا ينظر إلى العطايا والمواهب الإلهية التي أعطاها لذاك العبد إنما ينظر إلى مقام الألوهية الألوهية الربوبية إلى مقام الجلال فأنت لا تملك شيئا مع هذا المقام الإلهي وهذا الرب ولذلك هذا هو الذي جعل هؤلاء بهذه الصورة مجتمع معافى من كل الأمراض خاصة الأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية من معاصي وسيئات وكبر وإلحاد وشرك مجتمع فيه العفة والصدق والصلاح وكل واحد يقول هذا خير مني كما يمر علينا في كتاب البيوع البراء وزيد بن أرغم كل واحد يسأل هذا يقول سل هذا هو خير مني وهذا يقول سل هذا هو خير مني هذا هو المجتمع المعافى عارف الأحكام نعم قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة زبيد قال سألت أبوائل عن المرجعة فقال حدثني عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا هو الباب يعني وضعه للرد على المرجعة زويد اليامي سأل أبا وائل شقيق ابن سلمة أحد المخضرمين أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ومن أصحاب ابن مسعود وعلي وعائشة جماعات من كبار الصحابة وهو من أهل الكوفة وظهرت المرجيا في زمانه واختلف الناس في وفاته جلهم قال مات واحد وثمانين أو إثنين وثمانين مت متقدما وماض قبل جماعة من الصحابة المرجيا ظهرت من تلك الساعة خاصة المرجعة التي تقول لا يضر مع الإيمان معصية وهذا هو سبب الباب الذي جعل إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري يقولون هذا الكلام لأنهم بالتأكيد أدركوا ذلك لأنهم بعد أبي وايل شقيق ابن سلمة فهو الذي أصل لهم هذا وبيّن لهم مسائل المردية فإذا كان المردي يرى أن الإيمان لا يضر معه فعل المعصية ما يقول في هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بعيدا من التعويل كبر دون كبر أو استحلال أو جحد أو كبر كبر نعمة نعمة أو كفرة عشيرة أو ما شابه ذلك النص سباب المسلم فسوق لا يجوز كيف الإنسان يقول ممكن أن تسبى وأنت في قمة الإيمان في قمة الإيمان والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا والحديث الذي مر علينا في الباب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكبر صاحبها إلا بالشرك المعاصي من أمر الجاهلية مرت علينا حادث كثيرة جدا تبين أن المعصية شوم يا أيها الذين آمنوا يتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذ إذم ما هو الإذم ما هو الإذن؟ الذنب يمحب الله الربا ويربي الصداقات الصداقات والله لا يحب كل كفار أثيم واحد يقول أنا مؤمن وأنا كن مرجع ويأكل الربا ويبعل الربا في مجتمعات المسلمين ويتصدق بذراهيمات أو ببعض الأموال ظنا منه أنه يكبر هذه الثيئة الكبرى التي عادنا الله بفعلها بالحرب الربا فكيف يعني يقول أنه يعني من أهل الإيمان الكامل الكامل وسمعتهم الآن التيمي وابن أبي مليكة والحسن البصري كيف أنهم ينقلون هذا ليس عن أنفسهم فحسب المجتمع الذي يعيشون فيه يعيش بهذه المعاني فلذلك وسيمر علىنا هذا الحديث بإذن الله تعالى من ضمن ما يمر يمر بكتاب الأدب لابد للإنسان أن يكون متأدماً مع ربه قبل كل شيء نعم kata Imam al Bukhari, "Akhbaranu Kutaibah bin Sa'id. Kata, "Hadda'ni Ismail bin Ja'far an Hamid, an 'Anas. Kata, "Akhbaranu 'Abdah bin Sa'ad, 'An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Kita keluar untuk memberitahu tentang malam Qadr. 'Kita melihat seorang Muslim berkata, "Saya keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Qadr. "Dan orang lain berkata, "Kita melihat التمسوها في السبع والتسع والخمس هذا يعني كما ذكرناه آنفا تلاحى فلان وفلان لما أراد أن يصر الله سلم أن يخرج ويخبر بليلة القدر. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يكون خيرا لكم في التشمير. بدل الإنسان ينتظر ساعة واحدة يشمر عشر ليالي أو شهراً كاملاً حتى يعني يكون الشهر عامر بالعبادة ومعاني الإيمان ومعاني الشفافية ومعاني الاستقامة ومعاني الصلاح ومعاني البر ومعاني التقوى إلى آخر ما تعني كلمة تقوى لكن على أي حال التلاقي ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا لا يجوز محبط للعمل كما نصت آية الحجورات فلا بد لنا أن ننتبه لذلك وسيمر علينا الحديث في كتاب الصيام.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 يعني ذكر حديث بهذا الباب حديث جبريل عليه السلام وهذا يعني شرحه ابن رجب شرحا وافيا لجامع العلوم والحكم وقضيهم في أكثر من ستين صفحة وذكر أطراف الحديث مع التفسير ومع النقل عن السلف الصالح. فلا بد من مراجعة كتب أهل العلم للاستفادة من كلامهم ومن شروحهم الفوائد النافعة والبخاري رحمه الله جعل سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان والإسلام والإحسان والمساعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دين هذا هو الدين في هذا الحديث الواحد الذي يرويه ابو هريرة يرويه مسلم يرويه مسلم من طريق عمر رضي الله عنه كما هو في الأربعين النووية في الإمام النووي بخلاف هذه الرواية المتفق عليها رواية فيه غريرة رضي الله تعالى عنه وكذلك وفي عبدالقيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني جيناك من شقة بعيدة شقة, شقة, شقة, شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار نضر فمرنا بأمر فصل ويريده البخاري أو حديث ابن عبد القيس في كتاب الإيمان وفي كتاب العلم مرنا بأمر فصل ندخل به الجنة ونخبر به من من ورعنا اخبار نقل حديث ياتي به البخاري في كتاب العلم والبخاري دبّج هذه المعاني وهذا الباب هو من يبتغي غير الإسلام دينهم فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا هو الإسلام إسلام الوجه وإسلام القلب وإسلام الجوارح وإسلام كلية الإنسان di العالمين جل وعلا نعم Nama Qala al-Imam al-Bukhari Haddathana musaddad Qala haddathana Ismail bin Ibrahim Qala akhbaran Abu Hayyan al-Taymi An-Nabi Zur'ah An-Nabi Huraira taqal Kanan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Barizan yawman lil nas Faatahu rajulun faqal Maal iman Qala al-imanu an tu'mina billah Wa Qal mal Islam. Qal al Islam an ta'bud ولا تشرك به, وتقيم الصلاه, وتأدي الزكاة المفروضة, وتسوم رمضان. Qal mal Ihsan. Qal an ta'bud Allah كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنّه يرى. Qal mal Saa'ah. Qal mal مسؤول عنها بعالم من السائل. و عن أشراتها إذا ولدت الأم تربتها وإذا تطول رعات الإبل نتربها ولا ربتها ربتها وإذا تطول رعات الإبل, الإبل البهمة في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أذبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان هذا الحديث فيه من عادة البخاري رحمه الله في جامعة صحيح هذا لما يذكر الكتاب يعني مثل كتاب الإيمان أو كتاب الصلاة أو كتاب الوضوء في نهاية الكتاب يحاول بأن يأتي بالنص الجامع المستوعب للنصوص التي مضت ولعل هذا ظاهر يعني في ما صنف وفي ما سمعنا في الليلة الماضية والتي قبلها من الأحاديث والأبواب التي وردت في هذا الجامع الصحيح من تعريف الإيمان قول فعل وآية ليس البر وحديث شعب الإيمان وبعد ذلك تفصيل هذه الشعب إلى أن وصلنا إلى هذا الباب الذي هو قريب من النهاية فهو يحاول يعني كما يسميه يعني علماء العلماء الذين يعني يحضرونا في الدراسات أو يكتبون خلاصة البحث تم خلاصة البحث، وهذه يعني الخلاصة لمسائل الإيمان في النصوص الجامعة التي تجمع ما مر، وهذا حديث يعني ظاهر واضح الإيمان بالله وملائكته وبلقائه ورسله والبعث الإسلام. أن تعبد الله ولا تشر ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان لم يذكر الحج لأن الحج كان متأخرا في فرضيته ولا الحج يحتاج إلى الزاد صحيح الطريق الآمن ولا شك أن مكة كانت تحت سيطرة أهل الكفر والشرك وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر فصدوه فصدوه حتى أوقع معهم الصلح وعلى أرياتها العام المقبل فلذلك الحج فرضيته تأخرة الإحسان الإحسان هو ملاك لهذه المعاني الإحسان المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن الإحسان الإتقان الرعاية المحاسبة ولذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك يعني يعبد الله كأنك تراه ومعب أينما كنت كيف لا يكون معك وهو الذي خلقك ورزقك وأعطاك من المال ومن الصحة والعافية وأعطاك من الأزواج والبنين وجعلك إنسانا سويا تمشي على وجه هذه الأرض وأعطاك وأعطاك الذي يعطي هذه العطايا والمواهب ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم السر وأقفى ألا يعلم خاينة الآين وما تغفر الصدور هذا ما يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان لكن مع هذا ما أكثر الآيات والأحاديث الوالدة في هذا الباب كلنا نسمع موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى يعني يسمع موسى وهارون وحدهم أم آية على عمومها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 من بني إسرائيل يقولون من موسى إنا لمدركون كلا كلا إن معي معي ربي المعيه الإلهية والإطلاع الإلهي على العبد والنظر الإلهي إلى العبد وسمع مولانا سبحانه وتعالى للعبد وهو الذي يرعاه سبحانه وتعالى وهو الذي يعبده سبحانه وتعالى لا أحد سوى مولانا سبحانه وتعالى فلذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم أخبر صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة من المسؤول عنها بأعلى من السائل ولا جبريل ولا محمد عليه الصلاة والسلام يعلماني ساعة الساعة ساعة الساخة أخرج الناس من القبور وقيام الناس لرب العالمين من أجل الحساب هذا لا يعلمه إلا الله من قال أن أحد من الناس يعلم الساعة بعينها فقد أفرع على الله الكريا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في قد دعك من الساعة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في المتفق عليه لا يعلم ما في قد إلا الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قرأ هذه الآية في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل القيثة ويعلو ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب قده وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير العليم الخبير هو الله جل وعلا الذي لا يعلم ما في قدن الذي يعلم ما في قدر هو الله سبحانه وتعالى لا أحد سواه يمر علينا بالتفسير التفسير بإذن الله تعالى في وما أدراك ما ليلة القدر قال سفيان كلما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وما أدراك أدراه وأعلمه وكل ما قال له وما يدريك لم يعلمه وما يدريك الساعه ما الذي يدريك ان الساعه ربما كانت قريبه فالساعة يعني لمضه يدريك هذا لا لا يدري عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء أما ادراك فهذه ادراه وعلمه هذا هو الحديث المجتمل على هذه المعاري وأوسع من ذلك هو أوسع من ذلك نعم طيب قال الإمام البخاري باب حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخباره قال أخبارني أبو سفيان أن هرقل, هرقل قال سالتك عن سالتك هل يزيد هل يزيدنا ام ينقصن فزعمت فزعمت انهم يريدون انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم و هل يرتد احد عن سخطت بعد اجد خلافه فزعمت الا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد باب هكذا يعني في بعض النسخ من غير باب كأنه تابع للحديث الماضي لكن الراجح أنه ليس يعني تابع للحديث الماضي وإنما هو تفسير ولذلك يعني في بعض النسخ يعني باب كالفاصلة, كالفاصلة بين الباب والباب حتى ولو من غير تسمية وهذا هو صنيع الإمام البقائري يعني في الغالب إذا كان الباب لم تكن بينه وبين الباب الذي يليه صلة يعني واضح أو وبين أو وإن كانت صلات موجودة أصلاً يعني مسألة الإيمان موجودة مع الإيمان الذي سأل عنه جبريل عليه السلام لكن لما تكون المسألة يعني تحتاج إلى إعمال النظر وإلى إشغال الذهن يعمل من أجل يعني البحث عن الصلة ولذلك البخاري يضع مثل هذا الباب حتى يريح العقل من الفكر والتفكر هذا هو الذي يعني قاله أو معنى ما قاله العلماء في هذا الباب وإلا أن الحديث قد مر علينا في كتاب بدأ الوحي في آخر الحديث أبي سفيان هو كما هو ظاهر أخبرنا أبي سفيان أن إراقلا قال له سألتك والسائل هو ابن عباس سأل أبا سفيان وأبا سفيان أخبره بحديث هلق نعم قال الإمام البخاري باب فضل من استبرى لدينه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن آمر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتبق, المش فمن اتبق المشبهات استبرى Fmanitdaq. Fmanitdaq al Mushabb. Fmanitdaq al Mushabbahad. Istabra alidinhi wa'irdhi. Wman wqa' filshubuhad. Qurai yra'ah paul alhima. Yushuk ayu ayuawaqihu. Ala wa inna l-kulli malikin hima. Ala wa in. Ala inn hima Allahi ma harmu. Ala wa inna filjasad mudhu. Ida salahat salah aljasad kulu. Wa ida fasad fasad aljasad kulu. Ala wahy في بعض النسخ ألا إن حمى الله في أرضه عندكم ألا إن حمى الله في أرضه بهذه بعض النسخ هذا فضل من استبرع لدينه الورع الورع من المكملات للدين يعني ترك المشبهات والمواضع التي فيها تهم حتى لا يتهم الإنسان وحتى يبرى لعرضه والاستبراء للعرض بابه باب واسع يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في مسجده والمعتكف منقطع للعبادة وجاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم زرنه وكانت يعني آخر واحدة جاءت صفية بن فحي، فجلسنا جميعا وخرجنا وظل صفية لتأخذ نصيبها من المكث وجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معها يعني بعد المغرب أو قبل العشاء في ظلمة ورعاه رجلين من الأنصار، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الخطة. معه امرأة يعني فكأنه أصابهم شيء يعني النفوس أصلاً هكذا يعني ولما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما على مهلكما إنها صفية بنت حيي قالوا سبحان الله وكبر عليهم مر عليهم الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكيم ورحيم ويعرف يعرف الأدواء الأمراض ولذلك يعني يجلب لها الشفاء قبل أن تصاب هذه النفوس بالمرض وبعد ذلك يعني ربما يصعد يصعد خروج المرض من الإنسان لكن الدواء قبل أن يستبحي المرض إنها صبية ينبحي فكبر عليهم فقال سبحان الله قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فالبخاري ذكره في يعني الرجل يذب عن عرضه عن نفسه إذا مر ومعه مراعي يعني ربما ما يعرفه الناس يقول والله هذه فلانة لكن الناس يستحيون أن يذكروا أسماء نسائهم أليس كذلك؟ يستحيون فعبد عائشة وحفصة وصبية وعايشة بنت طلحة وحبص بنت شيرين ومعاذ بنت عبد الله العدويّة وبينساء كثر توجد في خلال هذا الكتاب وبدوابين السنة الناس يستحيون من الأعراض الحياة العرفية يعني بينما يمكن يرتكبون أعظم الجرائم. لكن العرف مقدم على الشرع عندنا في كل بلد العرف مقدم على الشرع هذه مشكلة يعني الإنسان لا يستطيع أن يخالف العرف لكن لو خالف الشرع ما أحد ينكر عليه فلذلك الاستبراء الدين الورع الورع ومن مزايا هذا الاسناد كما مر علينا كثيرا جميعهم من الكوفة أبو نعيم من فضل من ذوقين وزكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي والنعمار المشير صحابي ابن الصحابي وغسكن الكوفة فهذه مزايا لماذا يعني لما نقول هؤلاء جميعهم كوفيين أو هؤلاء بصيين أو هؤلاء مصريين أو هؤلاء مدنيين أو هؤلاء مكيين سلامة النص خاصة إذا كان الناس من بلد واحد وهم ثقات ما نحتمل لأنهم ملتقوا نقول لما يكون واحد يعني من حمص في الشام وآخر من أصبحان أو من خراسان ولا من أي سابور وما ندري هل رحل ولا ما رحل هل رحل ولا لم يرحل إذا ما درينا هذا فيكون نوع من الشك والشكوك أليس كذلك خاصة بعدم وجود المواصلات السريعة لكن لما يقولوا جميعا من بلد واحد وهم ثقات ليسوا من المدلسين فالشبه تتلاشع. يعني لا توجد شبه لأن الجماعة كلها من بلد واحدة هذه فوائد لا الإسلاد فوائد الإسلاد ولذلك يعني و... ولا سيما إذا كان الشخص يعني كبيراً وعظيماً ومعلوماً بالرواية يعني مثل هذا أبو نعيم الفضل بن تقين ما سنة عشرين ومئتين تقريبا او تسعة عشر ومئتين اختلفوا فيه احد اشياخه الامش الامش شيخ البطل هذا الدكين وسفيان الثوري الامش ما سنة سمانة واربعين ومئة وسفيان الثوري ما سنة واحد وستين ومائة. روا عنهما هذا طيب علوس ناد. لكن ذكر على التاريخ أنه شاركهم في ثلاثين من أشياخه سبحان الله. إذا من ثمانية وأربعين إلى مئتين وعشرين اثنين وسبعين سنة بين وفاة الأعمى ووفاة أبين العيمين اثنين وسبعين سنة ومع هذا شاركه شاركه فيه أشياء فيه ان دل إنما يدل على الهمة وعلى أن هذا الشخص حتى ولو كان كبير السن كان مهتما بالعلوم الشرعية والمعرفية والسنة والحديث وكان هو إماما كبيرا جدا حتى كان لما حفظ يعظمه وقاليس التعظيم وروا له كثيرا في, في, في, في مسنده وروا له الجماعة وهكذا يعني يعظم الحديث بعظمة الحاملين له نعم ومعروف أن القلب عليه المدار ألا إن في الجسد مطقة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي الصدور مر علينا باب لا يواخذكم الله ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم القلب هذا لأنه حركة الجسد هو الذي يحرك هذا الجسد إذا مات هذا القلب مات الإنسان سواء كان الموت المعنوي أو الحسي، وكما في صحيح التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلى صدره الشريف، فالقلب لأنه محل النية محل عقد العقيدة التوحيد العمل الصالح، فالقلب والذي ينطلق يعني من من مركزه كل عمل نعم قال الإمام البخاري باب أداء الخماس من الإيمان نعم. قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة أنا بحق أنا بجمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقمين حتى أجعل لك سهما من مالي fakamt mahu sehari, then said, ina wafu Abdul Qais, when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, man the people or man the wafu, said Rabi'a, said welcome the people or the wafu, not Khazaiah or Nada, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, said, نخبر بهم مورا نخبر بهم مورا انا وندخل بالجنه وساله عن الاشربه فامرهم باربعين ونهاهم عن اربع وامرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده قال الله ورسوله عالم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه و و و و و و و و و وان تقوا تنتط تنتط تنتط من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنتمي والدباء والنقير والمزفط وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن واخبروا بهن ما وراءكم كما ذكرت لكم وانفا في اثناء حديث جليل هذا الحديث وأنه سيرت في كتاب العلم ويأتي بكتاب الأشر لأن هذا موضعه وأن القوم كانوا أهل الإسلام لأنه من دواثة حتى أول مسجد بنية بعد مسجد مدينة ومسجد واثة ومعروف عند أهل العلم والسير والتاريخ أن الناس لما ارتدوا عن الإسلام لم يرتد هؤلاء عن الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم غير خزايا ولا ندامة فما أصابهم الخز ولا الندم وأنهم تلطفوا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تلطفوا واعتذروا له يعني في عدم المزيد دائماً وأبداً لوجود الكفار يعني حاله بيننا وبينك أو لا يعني كفار مضر ثم سألوه في لطف أنا لا أشربه لأن بلادهم باردة ويحتاجون إلى هذه الأشربة الأنبذة النبيذ فبين لهم صلى الله عليه وسلم فيما ينتبذون ونهاهم عن هذه الأواني الأواني الدباء الدباء القرع يجعلون فيه التم والعجوة من أجل يعني الإنسان يشرب الأشربة الشراب القرعة ما تعرفه الدباه وش, وش اقول لك هذه قرعه كبيرة هذه انت ما سكنت في الحجاز؟ انا ما سكنت ها؟ في المدينة؟, المدينه فيها القرعة هذا هذا الدباه كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباه حديث انس النماري يعمل ايدام هذا يعملوه إدام يوكل به الطعام قرع كبيرة مثل هذه يعني تنقر هكذا ويخرج ما فيها وصرك كالإناء له فتحة من فوق ويسكر أو يغلق بعد ما يوضع فيه التمر والماء. الحندم عرض الدباء الحندم هذا يعني يسمى برمه ربما يجعل فيه الماء في بعض المناطق للشرب ما عندكم مشكله تجرب بس هذا النغير هذه الشجرة تنقر هكذا ثم يوضع فيها التمر وال وال الماء من أجل يعني يتخمر يبقى ش ش عشبة بالسقى شجر يعني في بعض الأشجار من في البلد فيها شجر يعني تكون كبيرة هكذا هكذا وربما يعني يجعلون فيها الماء في سابق الزمان. يعني كل كل ق ق قصة لاجد، فهذه يعني آنية لصناعة الخمر أو النبيذ. نعم، المزبد هذا الزبد هذا من ضمن ما يبعل هذا من على على الأسفلتي. رأيتم ال الظلة هذا أو الذي تجل عليه السيارات هذا. عرفتموه؟ هذا يطلع. يعني يناه من الخارج حتى يحتفظ بالسخانة في الداخل فتوضع فيه هذه الأشياء من عجلي شراب هذا المذكر أو شبه للمذكر فنهوى النبي صلى الله عليه عن هذا الحندن مصنوع من الطين الطين من العاجر العاجر عرفتهم هو الطين يصنع عيناء كبير من ها هنا ومن ها هنا ويكون بالفتحة يعني مفتوح كذا كذا هذا لأنه سريع الإسكار سريع التخمير فإمتى يكون هكذا من هنا ومن هنا ومن فوق فيه فتح هذه الذي كان عندهم نعم كيف قال يعني اشربوا في في الموكع الموكع عرفته اليهاب الجلد الجلد لانه ما يسكر اي ما يتخمر سريعا نعم هذا الزبد ما تعرف الزبد ما عرفته عرفته أنت هذا الذي يقضى به على الشوارع هذا أسفل أسفل نعم أسفل صحيح نعم هذه مشكلة مرت هذه الحاجة نعم الآن عرفتمها الحمد لله رب العالمين نعم نحن نحاول لكي نكمل كتاب التوحيد kitab al-iman. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. al-iktiram. Terjemah. Terjemah yang pada waktu dan istinam, istinam panjang. Fa idzalika yumkin eh هناك اي jadd misal kama sa'altuka. يعني معنى واحداً واحداً من هذه الكلمة فهمت هذه الكلمة وبعد هذا ثم البيان تفضل طوالي نعم, نعم. هكذا نعم أغريب الحديث نعم أنا نصري قليلاً للشيخ إذن عندنا نريد ثلاثة نقاط في في كل حديث يعني الأول عن معاني المفردات بشكل عام والثاني أسباب الورود هذا الحديث والثالث البيان البيان الأكافي هكذا إذا, إذا كان مبهم في أي مفرد عند الإخوة فالذين يفهمون هذه يترجم لهم من من ناحية اللغة فقط هكذا طيب برك الله فيك. مش خير برك الله خير برك الله خير أنا اختراحة طيب هذا فيها نفع يعني أنا ما يضرني يعني. نعم أتشف. نعم فضل نكمل لا لازم نكمل الكتاب الإيمان هذا هل يوم إثنين؟ نعم حديثين هذه سين أو ثلاثة؟ طيب رح سنكمل هذه إلى حدث؟ نعم نكمل خطأ نعم طيب أخرى بما جاء أن أن الأعمال بالنية والحسبة قال الإمام البخاري باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل في الإيمان فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى كل كل يعمل على شاكلته على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صداق يحتسبها صداقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية نعم نقرأ نفس المرة قال الدماء البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبارنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القمى بن وقاس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر Al-Imam Al-Bukhari, haddathana Hajjaj bin Minhal, haddathana shu'bah, Al-Akhbarani Adi ibn Thabit, Al-Sami'atu Abdullah ibn Yazid, An-Nabi Mas'ud, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza anfaqar rajulu ala ahliya, yahtasibuha, fahuwa lehu sadaqah. Al-Imam Al-Bukhari, haddathana al-Haqim bin Afiq, Al-Akhbarana shu'bah, al-Zuhri, Al-Akhbarana shu'bah, al-Zuhri, Al-Akhbarana shu'ah, al-Zuhri, Al-Akhbarana shu'bah, al-Zuhri, al akhbarana shubah al zuhri al akhbarana shubah al zuhri al akhbarana shuah al zuhri al akhbarana shubah al zuhri عن سعد بن عبي وقاس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق فقط تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم في, في فم مرأتك أو في في مرأتك في فم في, في, في فم مرأتك أو في في في مرأتك, في في مرأتك. لا لا بس في هنا شوية مرة علينا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات تذكرونه. أول حديث مر علينا في هذا الجامع حديث النمل أعمال بالنيات لكن ها هنا كأنه موضعه هذا في البداية بما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة يعني كل أمل لابد أن يكون بالنية الوضوء لابد فيه من النية الصلاة لابد فيها من النية الزكاة لابد فيها من النية الحج لابد فيه من النية الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها لا بد من النية فيها ثم استدل بقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلتي". يعني بسرت هذه على نيته كما ذكرها السلف، وبسرت على شاكلتي على دينه بمعنى الدين أو على ناحيته الناحية التي يرى هو ونبغة الرجل على أهل يحتسبها الذي ينفق على زوجته وعلى ولده يعني شرط مع أن هذا واجب على العبد لكن يستحضر النية يستحضر النية الاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى ينال الأجل مرتين لأنه أصلا واجب عليه أن ينفق على والذي وعلى على زوجتي فيستحضر النية وذكر الحديث هذا هذا يعني مع أنه باب لكنه سيئة حديث كما مر علينا الآن ولكن جهاد ونية هذا سيئة حديث من حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم طالبون اذا يعني لا لا لا مكه فتحت لا هجره من مكه الى المدينه وليس معنى ذلك انه لا هجره ابدا من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام هذه الى يوم القيامه كما مر تمر علينا الاحاديث على لذلك الجهاد والنيه الى يوم القيامه لا بد يجاهد الناس الى يوم القيامه ولا من النيه الصادقه كل ساعة كل لحظة كل وقت ولذلك ساق هذا الحديث الأعمال بالنياء مرة علينا هنالك إنما الأعمال بالنيات، لكن هنا الأعمال بالنياء وذكرنا أن له يعني سبع مواضع هذا المواضع الثاني من رواية عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحل المسعيد يحل المسعيد هو هو بكل الأحاديث إلى آخر الإسناد. لكن هنالك القميضة سفيال وسيأتي علينا من طريق عبد المجيد الثقفي وحماد وجماعة. كذلك إذا أنفق الرجل على أهل يحتسب فهو له صلاة. هذا كما ذكرنا الآن. إنك لن نفقة إن قال تنفق نبغا أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل نبغا. تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى أجرت عليها. وخاصا ما تجعل في في إمراتك. لأنها الواجب عليك أن تقوم يعني بكسائها وبإطعامها وأن تجعل لها مسكن تاوي إليه لأنها كما قال القرآن, القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ولأنها محل السكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فهي سكن وهذه عبارات يعني لطيفة وعجيبة و... وأخاذة للقلوب حيث يجعلها سكنا وجعلها لباسا للرجل وأفضى بعضكم إلى بعض في آيات كثيرة فيها من الكناية وفيها من الاستعارة وفيها من ال... المعاني حتى التخيلية كيف أنها يعني باعتبارك أنت وإياها شخص واحد خلق لكم من أنفسكم أزواجا من نفسك فهذا يعني يجب عليك أن تنفق عليها وتحتسب العجل عند الله سبحانه وتعالى نعم والله هو أصلا إنما الأعمال بالنياة هذا يكون يعني تصر من الرواك روه بالمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلمة واحدة بعد ذلك روي بالمعنى روي بالمعنى جائزة يعني جوزها العلماء إذا إذا كانت لا لا لا لا تخل لا تخل بالمعنى العام جاء علينا في حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحدة قال زوجناكها أو أمكناكها أو ملكناكها بالتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة واحد لكن زوجناكها وأمكناكها وملكناكها كلها بمعنى واحد بمعنى أنها يعني زوجها إلى هذا الرجل، نعم قال الإمام البخاري يباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النسيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم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 Yoma mat Al Mughira bin Shubbah, fahamil Allah wa asna'alaihi, wakal. Alaiyku bi at-taqai, alaiyku bi at-taqaiillahi waha'da, bi at-taqaiillahi waha'da, waha'da ula sharikalah. Wal wqr, wal sakina, hatta yatiakum hatta yatiakum amir. Fiinama yatiakum ala, thnmaqal. Istagfu li amirikum, fiinahu kana yipbul afwu. Thnmaqal. Amma bagh, fiinni ataytul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kultu ya Rasulullah, hubahiyuq فشرط علي والنست لكل مسلم وباعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناشع لكم ثم استغفر ونزل هذا الأخير ما في كتاب الإيمان والحديثين بمعنى واحد والحديثين رواهما جليل من عبد الله البجري والباب الدين النصيحة الدين النصيحة. علقه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لأنه عند مسلم متصل الإسلام عند البخاري معلق معلقا. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان الدين النصيحة أي معظم الدين النصيحة لا أن الدين كله النصيحة معظم الدين النصيحة كما يقول العلماء الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن الحج كله عرفة يا لو أدرك عرفة وذهب إلى عاليه هل يكون قد حج دون أن يذهب إلى المزدلفة ودون أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي بين السعي بين الصفا والمروة ودون أن يجزم بالنية ما جزم بالنية لبس إحرامه ولم ينوي ولا قال لبيك ولا كذا ولا كذا لكنه وقف بعرفة ثم ذهب إلى أهله هل هو حجة؟ هل هذا يعتبر حج؟ أبداً. معانا النبي صلى, الله... النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة يعني معظم المناسك إذا فعلتها ولم تدرك عرفة فاتك الحج لا أن الحج كله عرفة كله عرفة فلذلك الدين النصيحة يعني معظم الدين النصيحة النصيحة لله والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف تنصح الله أنت لما تعرف الله سبحانه وتعالى لما تعرف الله سبحانه وتعالى تعرف العقيدة وتعرف أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق لا غيره وأن ما سواه باطل ثم أنك تتعرف على الشريعة وعلى الأحكام ثم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وما يجب له من حب وتعظيم واتباع لسنته وأن تتعلم هذه السنة بقدر ما تصلح عبادتك ثم النصيحة لأيمة المسلمين بأن تكون عونا للحكام وللعلماء حكاماً العاملين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب عليك أن تنصاع أي تأتمر بأمرهم وأن لا تخرج عليهم ولا سيما في الطاعة والطاعة في المعروف الطاع بالمعصية لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني أن الحاكم إذا أراد الجهاد أنت حاول له إذا أراد أن يقيم الأحكام أنت عول له إذا أمرك تأتمر له إذا نهاك تنتهي عما نهاك عنه لأنه ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى والنصيحة لعامة المسلمين الرفق بهم وتبصيرهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرته في دنياهم وآخرته والأخ يعني بهم في دوده وربق وتحنن وتعطف حتى تلينا يعني هذه القلوب لمعرفة الله ولاحكام الله سبحانه وتعالى هذا هذا ودينا النصيحه ادينا النصيحه لذلك يعني كما جاء في صحيح مسلم وعلقه المقاري وكما جاء من حديث هذا الصحابي الجليل جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أما بعد فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك الإسلامي فشرط علي والنصح لكل مسلم بشرط النصح لكل مسلم النصيح لكل مسلم وفي الحديث الذي قبله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيقام الصلاة وإيطاء الزكاة والنصح لكل مسلم الصلاة والزكاة ونص لكل مسلم يعني بدل النصيحة لكل أهل الإسلام إذا كان بهذا المعنى ما ما يكون في المجتمع يعني أمراض اجتماعية ولا مشاكل بين الناس لأن الناس جميعا يقولون في رحمة وفي عطف في مودة وكل واحد يعني يحمل للآخر من الخير والآخر يحمل للآخر من الخير وهكذا ثم قال وهو بالكوفة بعدما مات المغيرة بن شعبة ماذا قال لهم خطب الناس خطب الناس حتى لا يعني يقع بين الناس فوضى عليكم باتقاء الله بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمده عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة الوقار والسكينة الطمانينة الوقار يعني كل إنسان يحترم نفسه بحيث لا يقع منه ما يضر الإسلام حتى يأتيكم أمير يعني يرسل لكم الحاكم أمير بدل من هذا الأمير الذي مات لأن أجله قد تم فإنما يأتيكم الأهل يعني سيرسله إليكم الحاكم ثم قال استعبوا لأميركم يعني أطلب له العفو. لأنه كان كثيرا لا الإصلاح بين الناس وهكذا يكون الحكم الصالح الخير فإنه كان يحب العفو، يعني دائما أبدا يعني يصلح بين الناس وإذا أحد يعني تجاوز عليه يتجاوز عنه إذا أساء إليه تجاوز عنه إذا كلمه كلاما يعني غير صحيح أو فيه يعني أذى تجاوز عنه ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط عليها والنصح لكل مسلم ما قلت هذا إلا من باب النصح فبايته على هذا وربي هذا المسجد وربي هذا المسجد يعني حلف بالله رب العالمين لا بالمسجد إني لناصح لكم إني لناصح هذا من باب النصحة ثم استقمر ونزل والله سبحانه وتعالى أعلم هذا آخر كتاب Al-Iman, وبعد itu kita masuk ke kitab Al-Ilm. Ya. No. Boleh. Sekarang kita uh, buka kesempatan. Tapi saya tawarkan apa kita ambil istirahat setengah jam untuk sesi berikutnya. Kita awali dengan pertanyaan atau sekarang kita buka pertanyaan setengah jam, baru kemudian istirahat. Ini kita persilakan saja. Kita buka pertanyaan Silakan untuk pertama Mungkin tiga orang dulu Silakan Satu Dua, tiga Silahkan ah. Bismillahirrahmanirrahim uh, Qadiyat Al-Hasanat ni wa-Sai'at Zahbal Imam Qurtubi Anna al-Sai'at La yudhibna al-Hasanat Balil-Aqs An-nal-Hasanat يذهبن السيئات هل يعني هذه المقولة فيه يعني أو فيها لوسه إرجائيه هذا السؤال الأول يعني. مش ذكر قول الكتبين أن السيئات لا يذهبن الحسنات. يعني, يعني هذه ال... هل هذه يعني لوسه إرجائيه. نعم. نعم <تسخن> إرج... إرجاء. نعم. السؤال الثاني ma huwa sirri yani fi al hadis yani an hadis jibril wa dhakara al hadis arkan al iman yani ghairu kamil la yudkar hunak yani al iman bil qadar masalan ma huwa sirru fi dhalik Namun sirri nam wa al sual al thalith wal akhir man huwa ibnu munir لأن هذا الاسم يعني مذكر كثيراً عند الحافظ ابن هجر شكراً ثانياً في حديث جبريل ما هو السير؟ أن الإمان البخاري ما ذكر الإمان السادس بالقلق ما هو السير بهذا؟ في, في هذه الرواية ما ذكره؟ آه نعم صحيح <تصفيق> إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نحن يا نلتمس العذر يعني للغرببه بحيث كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر و كما ذكرت لكم يعني سابقا الفقهاء عندهم إرجاء ما عندهم تأثر يعني بالمدارس الفكرية لها اثر كبير جدا جدا يعني لو إنسان أراد يعني يتحدث عن المدارس الفكرية وخاصة يعني ما لقيه شخ الإسلام من فيهم رحمه الله في الشام حيث تآمر عليه جل الفقهاء ورموه جميعا بقوس واحدة لأنهم عاشوا وترعرعوا على أفكار يظنونها أنها هي الإسلام وخاصة يعني هذه الأفكار مدعومة بالجانب السياسي من الحكام يعني يقوم عليه نظام الحكم والدولة فيرعاها ويسيدها من ناحية القوة يعني مذهب الأشهر أو البقر المجرد من الدليل والنص، كما ذكرت لكم يا رفاق سابقاً حتى مع وجود النص المتواتر، لأن الفقهاء يقولوا والله هذا حديث أحد، فتقديم رأي الفقيه عندهم أو من القول أو العمل بحديث الأحد هذه هي من المشكلات الموجودة في الفكر. من باب التجوز يعني الفكرة الذي يسمى إسلامي لأنه فيه يعني ما ليس به إسلام يعني الآن لما إذا يتكلم واحد عن الفكرة الإسلام الفكرة الإسلامية المعبدة لا والأشائرة والماتريدية والجهمية وحتى الكلابية ويعني الشيعة والروابد والخوارج بجميع مدارسهم كل هذا يهتم بالمدارس الإسلامية ويوجد بهذه المدارس يمكن مدارس على المدرسة ما يرضونهم النصيرية من المدارس الإسلامية سبحان الله يعني حتى بالروابد الذين يقولون بأن النبوة أصلاً ينبغي أن تكون عليه، لكن ظل جبريل اشتبه عليه. هذه هل هذه هل هذه الطائفة من طوائف المسلمين في خلط. عرفتم الخلط؟ خلط. خلطت الأمور جميعها وسميت الفكر الإسلامية الواسعة. هذا هذا من الإشكال الموجود في حياة الناس الآن الآن يعني كما يجري الآن لأن السياسة لها علاقة حتى بالفكر الثقافي أو الفكر الفقهي ما يجري في لبنان الآن هذا نصر الله الذي هو شيعي ورافض جميع يعني جماعات قوان المسلمين و وناس جماعات إسلامية يقفون من ورائه لأنه يرد على إسرائيل وربما يكون هو صناعة من الصناعات عوروبية لتأخذ دورتها كما يأخذ كثير من الناس دورات وتكتشف بعد فترة من الزمان كنا الناس تعرفون جمال الدين الأبغاني جمال الدين الأبغاني تعرفونه تعرفونه جمال الدين الأبغاني تعرفه. هذا يعتبر إمامه مفكر كبير جدا عند الإسلاميين هو ماسوني بشهادة الإسلاميين أنه كانت له محافل ماسونية لكنه الآن هو يعتبر يعني عب ومجدد لحركة الإسلام وحركة الدين وهكذا تسمعون بالتراب عندنا في السودان؟ هذا يعتبر عب ومجدد هذا درج الإسلام أبداً درجت في فرنسا؟ قانون قانون في فرنسا لكنه مجدد ومفكر حتى ينكر عذاب القبل وينكر الدجال وينكر عيسى وينكر الحور العيد هذا كله غير موجود ما في حاجة مثل هذا الحور العين هن النساء الموجودات الآن في الدنيا هن الحور العين حور مغصورات في الخيام لا وأشياء وأشياء وهو مفكر ومجدد وهذا منسوب للإسلام هكذا يعني البكر الإسلامي دخلته الشوائب شوائب ولذلك يعني حتى العلماء الأخيار والصالحين يعني مثل هذا القرطبي بل ومن هو عارض من الغرطبي لا لا يخلو يعني أفكاره أفكاره ولا الكتب التي ألفها من وجود بعض المتأثرات التي تأثر بها بالواقع. فيه مداخلات بين المعتزلة والأشهرية في العقيدة بينهما عموم وخصوص يتقابلون في بعض العسياة يعني ويتفقون كلهم يتفقون بأن هؤلاء يقولون القرآن مخلوق فرارا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تكلم به المعتزلة هؤلاء يقولون القرآن ليس بحرف ولا بصوت. هذا شاعر يقول ما هو حرف ولا صوت. وهذا الذي أقامت القيامة على ابن تيمية رحمه الله في كل شيء حتى باللغة العربية قاموا عليه. ولذلك مسائل الإلّيا ما عندها ضابط معين عند الفقهاء تقل وتكثر على حسب حال شخص على أقل تقدير سواء كان القرطب رحمه الله أو غيره ما لنا إلا أن نقول يرحمهم الله ولسنا يعني فيما يذهبون إليه في شيء إنما نذهب إلى النص الكتاب السنة العراء النيرة الواضحة الظاهرة البينة التي كان عليها سلفنا الصالح فيه فيه نوع إرجاء هاي فيه نعم أما البخاري لم يذكر القدر ليس كذلك هذا يعني ليس يعني بأمر يعني يتعجب منه هيئة البر التي مرت علينا لم تذكر القدر فالناس يعني يتتبعون الروايات، وبتتبع الروايات تكتمل النصوص. هذا الذي يعني وقع للبخار عن رجاله وعن طريقه. فرواية القدر موجودة في رواية مسلم من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. لعل تعدد المجالس يعني تعدد المجالس في في السماع أو القراءة. سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان بعده به تجمع المرويات أو كما تسمى عند الحديث الأطراف جمع الطرف من هنا والطرف من هنا يكمل الحديث أو القاعدة أما ابن المنير فهذا من المالكية الأسكندراني حتى عنده كتاب المتوارد تكلم فيه عن أبواب البخاري كتاب جميل المنيّر عليه حال مفروط عندنا المنيّر نعم هذا من الإسكنداري من أهمة المالكية نعم الله سبحانه وتعالى أعلم تضل لقد كنت نهايتكم عن الانتباذ إلا في الأسكية فانتبذوا في كل بأعين ولا تصربوا مشكرا هذا الحديثان هذان حديثان متعرضان فكيف نفهم هذا الحديث, حديثان حديثان هذا الحديث؟ آه آه الإمام مسلم رحبه الله في كتابة الأجربة بيّن يعني في ناسق ومنسوخ البخاري لم يذكر هذا الناسق ومنسوخ إنما ساق الحديث النهج عن الانتباذ بهذه الـ الـ الأواني لكن مسلم يعني رحمه الله ذكر يعني باب نسخ نسخ الانتبات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل نهى عن المسكر المسكر نهى عنه سواء كان بالدباي الدباي أو سواء كان في أي ثقاء الأسقياء هذا هو الـ الـ الـ الـ الذي عليه أكثر العلماء لكن الناس مختلفون في الانتباه النبيذ النبيل خاصة إذا كان شديدا وحارا ففي خلاف طويل بين المدارس الحديثية خاصة يعني الكوفة سفيان الثوري وجماعات الذين يعني أو الأحناف الذين يجوزون النبيذ مطلقا النبي المقبوق هذا فيه فيه كلام ولذلك يعني ما قاله مسلم أو براه مسلم فلا بد من مراعاة مسألة الإسكات نعم الثاني سمعت ذكرته عن الأعمش قد كرتو أن يوم أحمد أنها تقع تعقبه أن الأعمش ما سمي عمير بن مسعود هكذا هل هو ثقة نصابة ولا في خلاف بين الأئمة؟ لا على... لا مش لم يسمع من المسعود ما عدراه قرأته في في المسند يعني قرأته في في مسند أحمد آه... في المسند نسيته في المسند لكن ذكر أن قال يوم أحمد ما سمع من المسعود الع ما سمع من أنس دع من المسعود نسيته من أنس من أنس صحيح لم يسمع من أنس رأى أنس كما جاء في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال وفي مجموعة كتب التواريخ رأى أنس ولم يسمع منه رأاه يصلي ثم ذهب أما ابن مسعود مات سنة 32 فهذا بعيد ولأن الأعمى جمهلون سنة 80 تقريبا فأدرك أنس يعني أدرك أنس ويكون عمره 13 عاما أو 14 عاما فالآمى الثقة روى له الجماعة صحيح أنه مدلس لكن تدليسه محمول على السماء والانتقاء في الصحيحين وروايا الجماعة معينة عنه أنهم تحملوا هذا التدليس يعني بأنهم كفوا الناس كما كفى شعبة تدليس قتال نعم سمع الآخر يعني من المحدث المعتبر لنرجع إليه بعد أن توفي الشيخ الباني رحمه الله تعالى يعني في هذا العصر خصوصا ناسه. والله لا أدري. <تصفيق> لأن رأينا الاختلاف كثيرا بين الأساتذة. والله الاختلاف. ولا يزالون مختلflu له. يعني أبو سهيل حويني لا بأس به كويس فاضل خير عنده يعني من الدين والتقو والورع حتى عنده فضائية يتكلم فيها عن السنة هذا يعني رجل يعني نحسبه يعني خير وفاضل بسحق حق الحبيني في جماعات يعني ممكن تكمل بعضها بعضاً لكن يعني يكون خليفة يعني الألباني هذا الله أعلم يعني الله أعلم ستين أو سبعون عاماً هو أو ثمانون عاماً في السنة يغوص فيها مع الأمانة ضغط النظر على أنه يوخذ من قولي ويرد هذا شيء معلوم لكن له من الأمانة العلمية أن فلان دلني وأن فلان نبهني وأنني انتبهت ورجعت وأن شيخ بكر أبو زيد دلني على هذه المسألة كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهمتها خطأ لأنني لست بعربي من يقول مثل هذا من يقول فالرجل يعني نحسبه أنه خير صالح يعني بإذن الله تعالى فالله أعلم يعني يكون له خليفة يعني يجلس في مكانه إلا تكون المدرسة يعني من هنا وهنا يعني كما يقول المعاصرون الـ الـ الـ الاجتهاد الجماعي يعني نعم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 افلحها ان صدق هل معنى افلحها يعني زحزحه عن النار وادخل الجنه بلا عذاب ولا حساب لهذا الحديث افلح ان صدق معنا هذا المراد انه يعني نجم من النار إذا اذا اذا ادى ما يجب عليه نجم من النار ما هو يعني دخل الجنة دون صدقة في بعض الروايات. تاتي إذا قام بالواجبات وترك المنهيات. نعم. ولم يبع للمسحابات والمندوبات. هذا يقول يعني لكن الراجع من كلام العلم قالوا أن هذا في أول الإسلام. نعم. ومعلوم من يعني الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني جاء جماعة وأسلموا وذهبوا فيرسل إليهم. ويخبرهم بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن من بايع من هذه البيعة فبالتأكيد إذا جاءه أمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واجب وهذا منه عنه ينصع ويأتمر به هذا الذي قاله علماء يعني لا لا مجرد هذه الألفاظ واحدة لأن كثير من الصحابة سمع حديث أو حديثين أو ثلاثة ثم ذهب هل يفهي هذا؟ لا السفراء سيادع لنا بكتابا ال لا لا لا لا في مسألة إرسال الرسل أيها في قبل الواحد قبل الواحد ملزم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سفراه الواحد وراء الواحد فإذا واحد أرسله ثم أرسل الذي بعده إذا أخطأ صحاه أو بين له بأنه نزل نص قداو وجاءت الحديث كذا ونظم القرآن كذا وما شابه ذلك فالحديث يعني هذا عموم يحتاج إلى تفصيل نعم لا لا يزيد يعني لا يزيد يعني لا يفعل الفبايل أو المصعبات التي لا لا لا لا يعاقب يعني تاركها كما يقول الفقهاء أما الواجبات هذه لا بد منها الرواح الأخرى دخل الجنة إن صدق هذة العقل رأيت أن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة يعني أحل الحلال وحرم الحرام تجمع النصوص لما تجمع النصوص تتكون القاعدة تتكون القاعدة يعني النص هذا إلى هذا النص وإلى النص الآخر وإلى النص الآخر يعني تجتمع النصوص وكثيرا ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب السفراء الذين يرسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسل الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المناطق فيعلم الناس الزايد الزايد يعني هب أن هذا الرجل ما كان يعرف يعني أحكام الصلاة معرفة تامة وصل على قدر المعرفة وجاء آخر يعني هو سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بما معك من القرآن لكن جاء الآخر أو أو غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب هل يجوز له أن يقرأ صورة ويدع الفاتحة هل يجوز له يقول أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا داخل في البيعة الحجز الذي لم يسمعه داخل في البيعة متى ما وصل إليه فهمت نعم آم من باب علم الحديث وسمعت وما ومقرأت الشيخ ناصر الدين الباني كمان يعني دعف بعض الحديث أو علق بعض الحديث فكيف بنسبة لهذا برأيكم سيدي؟ إزاك الله في السخير البخاري في السخير البخاري في حول أربعين هذا رايح. أربعين أربعين في مدينة اليو صلى الله الأحاديث الصحيحة في البخاري taufan atau taufan beberapa dan sahah beberapa dan englafan Nah, jika kita, iaitulah jika kita membaca beberapa cerita sejarah dari hadis Syeikh Nasraddin Albani, Alhamdulillah, dan ada cerita sahih terkini dan terhibi dan ada cerita dengan beberapa ulama al-madhithin sahah Syeikh Nasraddin Albani. او بالعكس يعني اذا صح فما ضعف لكن ليس كثيرا يعني يمكن 4 او 5 على الحديث فكيف بالنسبه الى Ini الحديث هل هناك طبعا اختلاف اختلافات بعض الائمه فكيف استدلال بهذا الحديث بترجيح وعلماء واحد قال بان هذا ترجيح هذا فهذا الرجح. لكن هذا اختلاف بين العلماء والله يعني لابد الإنسان يفهم القاعدة قائدة التصحيح أو قائدة الجرح والتعديل لابد يعني معرفة هذه وأنا أدلك على كلام يعني جميل وسديد لدكتور بشار بشار عواد, بشر عواد. على الترمذي وحتى له اعتراضات يعني في أدب جم على الشيخ الألباني في بعض الأحاديث سواء كان تصحيحا أو تضعيفا مع أنه من المحبين للشيخ الألباني ولابدأ ندرك يعني كل من يأخذ من قبله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام ومسألة التصحيح صحيح هي مسألة اجتهادية لكن ليست هي متروكة لكل إنسان يتهيب كما يشعر لابد يعني من جمع أدوات الاتهاد في هذا الموضع وإن كنت لست يعني آهلا لهذا يعني لأن أتكلم في الأرباني أو في قيله لكن أتكلم على قدري يعني ما عندي من ضعالة علم وقلة علم وحسب ما عرفت من القليل يعني علم العلماء وخاصة المتقدمين صحيح أن الشيخ العلباني يعني ضعف حتى في صحيح مسلم نحو ثلاثين حديثة لكن لم يكن معه صواب في واحد من هذه الحديثة الثلاثين صحيح مسلم بعدين البخاري في صحيح مسلم ضعف ثلاثين حديثة ليس معه صواب حتى جعل بعض أهل الأهواء ولعله صار وآل أمر هذا الشخص أن يكون من الروافد وسمى كتاباً فيه من العلم يعني لأن هذا من باب الإنصاف تنبيه المسلم إلى تعدل الألباني على صحيح مسلم نعم دبع مسلم هذا الكتاب صحيح يعني لا غرض لنا أن صاحبه صاحب هوا أو أنه صاحب مذهب باطل نقل نقولات هي صحيحة يعني الشيخ رحمه الله اجتهد لكن لم يكن الاجتهاد حليف له في هذا الباب وأشياء كثيرة يعني حتى حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ضعبه مرات ومرات لكن عال آخر عمره إلى تصحيح الحديث وهو في صحيح البخاري بغض النظر عن خالد بن مخلن الغطواني كما ذكرت بالأمس تعرضنا له شيعي جلد لكن أهل الجرح والتعديل لما يكون إنسان مثل هذا يتتبعون رواياته فصاحب الكامل الضعفاء تتبع مرويات خالد بن مخلد القطواني وذكر له عشر حديث خالف فيها الناس لم يذكر هذا الحديث الذي في البخاري بمعنى أن هذا انتقاه البخاري والعشرة التي ذكره ابن عدي هي في أصلها صحيح لكن أخطأ هو في الرواية أخطأ في الرواية لكنه يعني في نهاية المطاف حديث صحيح لكن ليس كل ما هو صحيح ورواه إنسان وهو أخطأ فيه يعني في الرواية لا يسامح وهذا موجود بقدره يعني هذه الرواية عن بولان لا هذا خطأ وإنما الرواية عن بولان عن بولان كما يوجد في كتاب ال العلل العلل سواء قال الإمام أحمد أو سواء قال ابن أبي حاتم أو أبو حاتم سواء كان لدار قطني الأئمة يعني معرفة العلة هذا لا ينسب حديث إلى واحد من الناس وهو في الأصل لا يجوز في مروياته فلذلك يعني ال خالد وأخله وما دام البخاري روى له انتقى له ما ينبغي أن يتكلم فيه خاصة في مروياته الموجودة في البخاري وصح وال والإمام الألباني رحمه الله ضعف حديث في صحيح البخاري ما له وجه يعني في ذلك ليس له وجه يعني سواء كان عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أو فلان أو علان فرجح على العلم أن مروياتهم هذه قد صحها العلماء بغد النظر عن الكلام بهذا الشخص يعني خاصة يعني لما يذكر الإنسان يقال فلان يكتب حديثه بهذا الاعتبار او بلان لا يحتج به لكن يكتب حديثه من اجل ان لا تضيع السنن لاتبار انه لما يكتب حديث هذا الشخص وتعرض على المرويات الموجودة عند اهل الفنوار الحديث وخاصة اهل الرحلة الطويلة يستطيع ان يميز ما له وما عليه ما له وما عليه هذا على العموم أما بالتصحيح يعني كما نقل دكتور بشار إذا أجمع الأواين الأواين إذا أجمعوا على أن هذا الحديث لا يصح بأي وجه من الوجوه وهذا الذي يعني يعني الألباني يخلي به هذه القاعدة ويصحح. إذا أجمع أولئك على هذه القاعدة أو على هذا الأمر بأن هذا الحديث أو تلك الأحاديث أن أو أن هؤلاء لا تصح الرواية عنهم أو أن هذه الرواية لا تعرف إلا عن فلان ولو جاء أحد بعدهم بمئة أو مئتين وقال أنا وجدت في جزء أو في مسموع مسموعات فلان أو في مقرؤات فلان أو بجريدة فلان أو بصاحبة فلان كذا وكذا وكذا لا يعتد بها لماذا كما ذكر هذا ال ال الدكتور قال العوائل استغر استغراء استغراء تاما عندهم استغراء تام والذاهب رحمه الله يذكر شيء يعني, يعني يعني يعني يجمل هذا المعنى قال الأوائل شاهدوا ما لم نشاهد شاهدوا شاهدوا الأمور بأعينهم أما نحن يعني نقل نقل إلينا نقلا أو كتابات ومكتوبات وما شابها ذلك ولذلك التعويل على الأوائل التعويل على الأوائل تصحيحا أو تضعيفا هذا يعني باختصار والله أعلم guna kayak ida qara'na fi kutub al-fiqh wa la siama fi qa'id al-usuliyah wa qa'id al-fiqhiyah al-hanafiyah aw aghlab al-hanafiyah rafadat hadith al-ahad hadith al-ahad wa qad sami'na minka anifan bi anna arsala rasul sallallahu alaihi wasallam kathir min irsal rasul sallallahu alaihi wasallam ila An Ha'il Amzar Fahad akhirnya nan iaitu soha rujukan wakidan, misalan asal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmuat guni Jabal, ibnu Mas'ud Fahad rujukan wakidan arsalah ila Al Yaman atau nak ijat ila Syam Fahakinya rujukan wakidan atau rujukan lain Fahad yang terbaru Rasulullah akan azbada bi anhaa rujukan wakid yakfi bi al hadis لكن أغلب الحنافيا رفضوا بهاديث الآحاد فكيف يعني بالنسبة إلى خجهاذ هذا؟ هو حقيقي ليس الحنافيا بحسبه الحنافيا هذه قاعدتهم التي أصلوها وزادوا عليها يعني ما يفسر ما قلت يعني عندهم شرط يعني حتى الراوي أن يكون فقيها يعني مرويات مثل أبي هريرة عندهم ليس بفقيه يعني ولذلك يعني يستطيعون أن يردوا مثل رواية أبي هريرة روايات أناس روايات صغار الصحابة هذه يعني لا يعتبرونها لا يعتدون بها باعتبارها مرويات صغار طيب أنت, أنت لم تكون صغيرا قبل أن تكون كبيرا الإمام هذا ما كان صغيرا قبل أن يكون كبيرا وكان لا يعرف ولا يعلم ثم بعد ذلك علم وعرفة فما الذي يعني جعلك أنت حاكما على جيل وعلى أمة وثقها وعدلها رب العالمين وعدلها رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن ثم عدلها من أدركه من التابعين لم يتكلموا في واحد من هؤلاء بل سلموا لهم باعتبارهم أنهم شاهدوا ما لم يشاهدوا ولذلك هذه قائدة ليست مبنية على أصل مبنية على الرأي وعلى التحكم في أحكام الله سبحانه وتعالى دعك من هذا يعني حديث الأحادي يعني لهم أشياء كثيرة لما نأتي إلى كتاب الحيل نجد يعني حتى أنهم يحتالون وهذا موجود حتى في الحيل التي توجد في المذهب يحتالون على الزكاة لا يزفوا لما يغضب الحول يهب ماله لولده وبعد الحول يأخذ الربا من الله الولد وهذا ارتكاب معصيتين فرار من الزكاة ثم العائد يبذيك العائد في غيره كالكلب يعود في غيره وهذا جائز أو كما ذكر الإمام البخاري في كتاب الحيل أن الرجل هكذا يوجد عندهم إذا اشتهى امرأة جميلة له أن يقيم عليها شهادة الزور فيتزوجها ولا سيما إذا كانت جتيمة وبعدما يتمتع بها وبعدما تكبر هي وتعقل ويخبرها بالخبر ويقول لها تعالي حتى نكتب عقدا جديدا والمضى ما المضى هذا الذي مضى هذا ماذا يسمى يسمى زنا ويذكر البخاري بأن هؤلاء سواء كانوا الحنبيع أو غيرهم أو غيرهم من الأئمة الذين يذهبون إلى هذه الحيل كأنهم يعاملون آدميا ما كانوا يتعاون مع إله ورب وخالق يعلم كل شيء قال لو أنهم أتوا العمر عيانا أهوى عليها لو جاءوا إلى الحرم آدى وارتقب الزنا وارتقب الخمر وارتقب أي شيء لا بحجة أنه هذا إسلامي إسلامي كيف كما يفعل كثير من الإسلاميين الآن عندنا بالمجتمعات الإسلامية يبرر للحرام أو يبرر للربا أو يبرر لكذا أشياء وأشياء فلو أذى الأمر عيانا كان أفضل حديث الآحاد ما بي أحد من العلماء قال أنه لا يحتج به إلا بعض الفقهاء وإذا أردنا أن اللا نحتج بحديث حديث لا أحد لا جل الشريعة جل الشريعة عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك إلى آخره ثم الأهم من ذلك أن الحنفيين ليسوا من أهل الحديث ولما أبو حبيب رحمه الله مع فضله ومع تقدمه ليس هو من أهل الضبط في علم الحديث كما هو معلوم عند أهل الحديث فلذلك ليس هو بالمعول عليه في صحة الحديث أو ضعف الحديث لكل فن له جماعة له أهل له أهل تخصص له أهل شان فأهل الشان هؤلاء الذين درسوا لنا السنة ويرمح الإمام ابن حجر عندما تكلم على حديث الآحاد البخاري كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل واحدا واحدا إلى الآفاق والمدائن، ولو كان هذا لا يحتج به لكان أهل الشركة أن لا يحتجون بأن النبي نبي، لأنه واحد أليس كذلك؟ من عمباهم أنه رسول الله؟ من الذي أخبرهم؟ صحيح المعجزات على آيات الخوارق كما قال العلماء لا في هذا المطواب واحد ولذلك الذين يرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني الإنكار عليهم إذن يعني يبدأ الإنكار على معاذ بن جبل و... وأبو موسى لأن كل واحد في مخلاف يعني ذهب إلى اليمن وأمر ونوصى زلم فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا ولا تنبرا وتطاوعا ولا تختلفا لكن كل واحد كان في بلد كل واحد في مخلاف بلد إذن واحد هو الذي يحكم وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يبين الأحكام وهو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هم يقولوا ربما يختي صحيح ربما يختي وأنت, أنت وأنت ربما لا تختي ما الذي جعله يختي ربما وأنت ربما لا تختي هذه يعني قسمة ضيزة ظالمة و المعلوم يعني من الصحابة والتابعين أنه إذا أخطأ لابد أن يستغرق عليه لحفظ الشريعة بحفظ الله سبحانه وتعالى ولذلك انضبطت السنة في ديوان ودوابين السنة وعرف يعني من أخطأ ومن أصاب ولذلك لا حدة لهم berada di hadis Al-A'had Al-Had Al-Had Al-Hadis Al-Qam Al-Qam Al-Qam Ia ni Soal Jibril Al-Nabi SAW Al-Iman Al-Islam Al-Ihsan Al-Isa Al-Nabi SAW Al-Qam Al-Qam Taip Abu Hurairah Radialahu Anh لا. نعم وفي ترتيب مختلف عما رأيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا. عما رأيه في صحيح إمام مسلم وهل موضع سؤالي يا شيخ وهل هناك واقعة أو حادثتان حتى يختلف سماعهما سماع بين أبي هريرا وعمر بن الخطاب لا. مع اختلاف شديد وهذا ليس بأمر بسيط نعم Al-awal maafi tertib Al-Iman, Al-Islam, Wal-Ihsan Amma fi Ammar bin Al-Khattab Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan Was-tambata biha Adha al-Syeikh Al-Islam Ibn Taymiah Ammaroho Ammar bin Al-Khattab Waqala min al-ayah Surah Fatir Min Surah Al-Quran Al-Karim Yang ni al-ayah al-thaniah wa thalathin Thumma awran senal kitab al min ibadina Faminhum zalimu linafsih Wa minhum muqtasid sabiqun bil khairat biadhnillah fahadhil ayat bittartibat mada al-munasibah bil hadith yakni al-tartib zalimu linafsi huwa al-tartibu al-islam wa muqtasid huwa al-tartibu al-iman wa sabiqun bil khairat tartibu al-ihsan wa huwa hadha mwujud fi sahih muslim yakni soali hal هناka waqihatani aw-hadithatani fi hata yukhtalaf وواختلاف غير بسيط يعني بارك الله فيك نعم والله هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ المتبادر يعني عند علم أنها أنهما حادثتان حادثتان لأنه في تغاير شديد بين رواية عمر ورواية نعم. أبو هريرة وكذلك المضمون ولذلك يعني الجمع بينهما يعني ممكن يعني تجمع بينهما لكن باعتبار أنه مع حادثة واحدة هذا مستبعد هذا مستبعد وليس حديث عمر وحده في روايات أخرى عند ابن حبان عند الحاكم في أطراف عند الإمام النسائي في أطراف عند أصحاب الأطراف أطراف السنة ففيها من الزيادات والإضاحات ما لا توجد عند البخاري وما لا توجد عند مسلم ولذلك يعني ينبقى علينا أن نطلع على كتاب الجامع الحكم لأنه ألف بين هذه الحادث والقول بأن هذه الحادثة وحدها هذا بعيد وكونهما حادثتين هذا هو الأصح والله أعلم نعم نعم anil iman wal islam wal ihsan kunaka man dhahaba ila fihi alaqah ya nabiyana hadal hadith wal ayah yani qaulihi ta'ala fala warabbika yu'minuna hatta yuhaqqimuk hatta yuhaqqimuk uh, Hia darajat al islam suma la yajidu fi anfusihim haraja Hia darajat yani darajat al iman wa yusallimu taslima hada al ihsan al hadha min sahih yana. هذا هو ليس يعني مما قاله يعني الأوائل السلف يعني يستشفه الناس استشفافا يعني أو يتذوقونه ذوقا أو ما شابه ذلك لو أراد الإنسان أن يتذوق القرآن بعدما يعني يعلم ويعرف ويدرك من الروايات ممكن يتذوق أشياء كثيرة يعني لكن الغالب العام أن التفسير يعني منقول يعني بالروايات والمرويات. ولو فتحنا باب لهذا المعنى لا ينسد لأن في جماعة يفسرون القرآن بالذوق وبالإشارة خاصة عند هذا التصوف يعني سواء كانوا وحدة وجود أو إتحادية أو باطنية أو ما شابه ذلك لو بذلك يعني باع طويل جدا جدا مرات يعني ربما يعني الإنسان يعني يراه يعني جميلا وحسنا لكن نحن يعني كما قال من القيب يعني في كتاب الجميل هذا الذي يعني زيله على كتاب شق الإسلام العربي منازل السائرين أو مدارج السالكين في منازل السائرين إلى رب العالمين فالناس فالناس ذاكانوا كانوا سائرين كانوا سائرين الله رب العالمين لابد أن يسيروا بالسير الصحيح والسليم لا يفتحون أبواب الذوق الذوق في نفسك ممكن تتزوق المعاني هذه وتستحلي هذا المعنى لكن بأن تجعله دستورا أو قانون للناس هذا فيه يعني من الخطا لأنه يفتح باب للآخرين ممكن الآية يعني هي لها هذا المعنى العام كما ذكرت ما من آية إلا ولها في التفسير من هذا الباب كثير من آيات القرآن بهذا المعنى لكن السلف يفسرون المعاني على ظاهرة يعني آية يتكلم عليها بقد النظر أنا لا أنتمي إلى أي مدرسة من المدارس يعني الفكرية لكن سيد غرم في ظلاله لما تحدث عن آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاهمه إذا ما التقوى تخلوا قلمة التقوى يعني وحسها وجرسها كما يقول هو ومدلولاتها وما شابها ذلك فأكوم منها يعني معنى من معاني الحس والذوق وما شابه ذلك قد يحل لي ذلك لكن لا أستطيع أن أقول وهذا للناس أن هذا هو التمثيل الصحيح والسليم وربما جذب يعني يعني إلى تفسير هذا معنى من معاني التفسير عند ابن جليل كما ذكر هو بنفسه ليجمل به معنى ما ذهب إليه في أشياء من هذا المعنى وحتى آية التي ذكرناها البالغة الطائفة في آخر التوبة وما كان ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي يتبقوا بيتين فتكلم عليها كلام جميل جدا يعني بعد ما جلب شيء من تفسير ابن جرير ومن هنا وهناك وجمله وحسنه وهكذا وهكذا يعني الآن في التفسير يعني أضواء البيان يعني يعتبر من أحسن التفسير ما أنه تفسير يعني صاحبه عاصب لكن تفسير بالمازور وحتى يعني إذا فيه يعني من الأشياء الغامرة وأظهرها الشيخ تجدها عند السلف الصالح سواء كانت في السنة أو سواء كانت في التفسير أو سواء كانت يعني في معاني ظاهرة ومتبادرة أو إنها خبيئة أو مسابعة ذلك. ولذلك حتى كتابا لعله عندكم كتاب للتبسير والمفسرون الزهري هذا هذا من أحسن الكتب يعني في بيان من هو المفسر وأي كتاب هو يعني يستحق أن يكون كتابه تفسير أليس كذلك؟ فالتفسير يعني لأنه إخبار عن الله سبحانه وتعالى أن هذا هو مراد الله أو ما قصده وما سبحانه وتعالى فلذلك يحتاج إلى توقف الله أعلم واحد وساعة الحادية عشر والصلاة الظهر. ألي أنا؟ ما عندي كتاب خاص يعني. وفي كتب كثيرة يعني. والله الكتب كثيرة هي موجودة يعني في كتب في المكتبة الإسلامية. تحتاج إلى يعني دراسة وتحتاج إلى تعني تحتاج إلى ممارسة طويلة تحتاج إلى يعني إشغال الذهن يعني في هذا الموضوع أو هذا الشان وتحتاج إلى ملكة وفطنة وذكاء كما يقول الشيخ المعلمي أن يطول البحث في هذه المسألة وقراءة يعني كثب كثيرة يعني كما فعل الشيخ الألباني لكن صعيله اجتهادات قد لا يوافق عليها لكن قرأ قراءات كثيرة جدا جدا جدا قل أن يحلم بها إنسان دعك أن تكون في الواقع ما تكون حلم يعني لأحلام فلذلك يعني قراءة كتب العلل خاصة متقدمة هذه يعني تكون يعني في الشخص معرفة النصوص اتفاقه واختلافه بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى عالم. هذا طبيع ما في تطبيق. خاصة ما في كتب خاصة يعني لكن هذه مدارس كل إنسان عنده مدرسة الآن الملاباري عنده مدرسة عليه كذلك والشيخ هذا العلوان في جهة القصيمه، تري العلوان له مدرسة، والشيخ ربيع المدخل له مدرسة، الشيخ مقبل رحمه الله كانت له مدرسة، الشيخ الألباني له مدرسة خاصة، وإن كان جميعا يعني يتناولون من هذه المدرسة. سواء ينسبون ما أخذوه أو لم ينسبوه يعني في النهاية هو يعني كان يعني بالنسبة لهم مرجعية منهم من, من أثبت الفضل ومنهم من أنكر الفضل فيما بعد يعني أبشر إن شاء الله تعالى فلذلك يعني المدارس حتى الآن موجودة حتى واحد يعني من أهل مكة له مدرسة في مصطنع حديث اسمه شريف حاتم ما ذلك هو له ذلك يعني حتى عنده نظرة يعني في ما كتبه الإمام المسلم في مقدمته هل هو يعني البخاري وعليم المديني فهو يقول لا يعني هؤلاء ويقول أنه يعني لا يختلف البخاري معه مسلم حتى في يعني مسألة العنعنى وما شابه ذلك عنده كتاب في هذا مدارس الآن ظهرت في السحر لكن ال ال الإنسان أولى له أن يرجع إلى الأوائل الرجوع إلى الأوائل هذا يعني ما يجعل الإنسان يعني في زعزعة بحيث يتزعزع فكره أو يتقتل عليه أمور الله سبحانه وتعالى أعلم dan kita akhiri kita cukup sekian insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya mudah-mudahan sekian materi yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada informasi supaya tetap di tempat jangan bubar dulu. Baik, langsung saja uh berapa orang diantara kita yang tidak punya Sahih Bukhari Sekarang begini, e, berangkat dari beberapa permasalahan yang sebenarnya kita tidak ingin dapatkan masalah itu Tapi kenyataannya kita ada di dalam masalah itu sekarang Khususnya kepada saudara-saudara kami yang tidak punya kitab dan tidak juga begitu jelas mendengar Maka ada beberapa masukan dan ini cukup bagus bagi yang punya kelapangan waktu Kita akan mencoba untuk tadarus dan mudhaqarah sesama kita tentang apa yang sudah dipelajari satu hari ini Kemudian apa yang akan dipelajari esok harinya Nah dalam hal ini istilahnya mudhakarah bagi yang punya kelapangan waktu tidak lazim ya Bagi yang sudah mengerti dan faham insya Allah terfadal Istarahu wa'amalu masyaitum Akan tetapi yang ada keinginan Karena tidak ingin sia-sia dua bulan ini tidak banyak didapat Maka ingin bergabung ya terfadal Juga maka insya Allah di waktu pagi kalau saatnya itu cukup lapang ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang diperkirakan akan kita lewatkan satu hari ini kita akan mudhaqarah bersama-sama bagi yang mau uh, muraja'ah tafiz quran tafadhal bagi yang mau baca sendiri al atau bukunya ya tafadhal tapi yang mau bersama-sama mudhaqarah karena kita tadi telah kita sebutkan pada syekh tiga, tiga nuktoh itu beliau sepakati tadi pertama tentang masalah makna-makna uh, mufradat yang agak berat dan sulit itu bisa langsung beliau terangkan kita tanya saja chef makna hada langsung beliau akan urekan secara singkat gitu ya kemudian yang kedua uh, yang beliau sepakati juga tadi adalah tentang asbabul urut hadis kalau ada ini hadis ini diterangkan saat akan begini rasulullah sedang begini begitu ya kemudian yang ketiga makna hadis dan pembatasan makna pengertian batasannya maknanya apa gitu jadi sehingga terarah kita arah kajian kita ini terarah Sehingga ikhwan yang dicintai uh, pagi kita sengajakan kan subuh pada thikir ya kita murajaah murajaah kira-kira sampai jam uh, setengah tujuh atau jam tujuh tentang kitab yang akan kita pelajari hari ini kemudian malam bagi yang mau tinggal dulu di masjid kan kita sampai jam berapa jam sepuluh, setengah sepuluh setengah sepuluh kan nah itu kita murajaah satu hari hadis yang sudah kita belajari. Nah, nanti mana-mana makna yang sulit, kita minta tolong nanti kepada beberapa ustaz kita di sini untuk membimbing bersama-sama hadir bersama kita mana yang hari ini agak sulit tentang beberapa pengertian atau mungkin beberapa lafaz. Nah, ini kita akan uh, mutaqarah satu hari ini kita sudah dapat apa? Gitu ya, dari hadirin di situ. Jadi, sekali lagi pembatasan waktunya malam itu ba'da uh, muhadarah muhadharah, ba'da daurah langsung duduk di sini siapa-siapa yang mau. Dan pagi juga begitu. Yang malam adalah apa yang sudah dipelajari paginya pada subuh, ya pada dzikir itu apa yang akan dipelajari hari ini. Hanya kita batasi waktunya. Lihat nanti kesanggupan. Udah merasa capek, silahkan pergi. Begitu aja. Pokoknya tidak ada keterikatan yang mau terpecah Ini mungkin yang bisa kita pikirkan. Adapun siapa yang akan bersumbangsih diantara para asatid kita untuk ikut membimbing bersama nanti akan kita tentukan. Barakallahu fikum. Hayakumullah jazakumullah khairan katsiran wassalamu warahmatullahi wabarakatuh